والسماء ذات البروج واليوم الموود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود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 ذلك, ذلك الفوز, الفوز الكبير, الكبير الله الله الله سمع الله لمن حمده